هروح الموقفين ايه الموقف الاول الموقف الاول ان احنا في الشوارع نحمي الناس كنا عاملين دوريات حماية في شوارع المنصوره كلها بفضل الله وده كان موجود عند مشايخنا في اسكندريه وفي مشايخنا في القاهرة بفضل الله كنا متابعين معاهم بنشوف الاخبار هناك ايه في يعني والله الاخوه كانوا بيشيلوا الزباله من الطرقات بينضفوا الشوارع للناس بيحموا الشوارع انا دلوقتي ما ينفعش اقول اني هعتزل البيت لا انزل الشوارع احمي الناس احمي الناس واحمي الممتلكات العامه والخاصه ان انا النهارده انضف للناس واقوم على حوائج الناس ان انا أنزل انزل للتجار وذكرهم بالله لا للاحتكار لا للاحتكار ان النهارده انزل للاغنياء واطوف عليهم في الشوارع واقول لهم يا جماعه احنا محتاجين اموالكم علشان نجيب مؤن ومواد غذائيه ل مليون عامل كان شغال باليوميه محتاجين الكلام ده والله العظيم محتاجين كلام